ali t referred on, onder li染 Ni, analyze it فقد va Depois, mayor li reference, farming challenge, capacity, as للجليل قم فقط حان الرحيم قم ودعمك الخمول وانطلق نحو الحقول واصف في الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم ودعمك الخمول وانطلق نحو الحقول واصف في الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم وحيدا قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقط حان الرحيل لا تباني بالنيان وبألوان الكلام واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام لا تبالي بنيان وبألوان الكلام واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام قم وحيدا قم وذق طعم الصلاة في تجا الليل الطويل قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل قم وذق طعم الصلاة في تجا الليل الطويل قم وجاهد في حياه ان مفوانا قليل قم وحيدا